بَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السماء بُرُوجَ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجَ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجَ وَقَمَرًا مُنيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَن أَرَادَ أَن وشكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهدون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وَالنَّبِيُّونَ يَقُولُونَ رَبَّ نَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالنَّبِيُّونَ إِذَا قُل لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا يَزْنُونَ الذين حَرَّمَ من الله شركاء، ومن اتخذوا من الله شركاء، ومن اتخذوا من الله شركاء، ومن اتخذوا من الله شركاء، ومن اتخذوا من الله من صالحا فهؤلاء يبدل الله سيئاتهم فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإن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 من أزواجنا وذرئياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية أولئك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 to kad dabtum Uh Oh.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 وَيَوْمَ يُوَفَّخُ الصُّورُ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن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 يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا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 الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون